الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاه والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى اله وصحبه وسلم أما بعد فاحييكم أيها الاساتذه الكرام في المجلس الثالث والخمسين من مجالس مدارسة هتاب شذ العرف في فن الصرف للشيخ الحملوي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا إلى مبحث الإعلال في حروف العلة. فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد. الإعلال في حروف العلة. قلب الألف والواو يا أن. تقلب الألف ياء في مسألتين. الأولى أن ينكسر ما قبلها كما في تكسير كما في تكسير وتصدير نحو مصباح ومفتاح تقول فيهما مصابيح ومفاتيح ومصيبيح و الثانية أن تقع تالية لياء التصغير كقولك في غلام غليم نعم إذا أول لدينا جزئي هنا الجزئية الأولى هي قلب الألف يا العنوان قلب الألف والواو بدأ الآن بقلب الألف ياء وقال في مسألتين وهو مسألتان واضحتان صريحتان سهلتان ما قبل الألف كسر أو ياء ما قبل الألف كسرة أو ياء التصغير إما ما قبلها كسر أو ما قبلها ياء التصغير لاحظوا أن ينكسر ما قبلها كما في تكسير وتصغير نحو مصباح في جمع في التكسير ماذا نقول مصابيح ما قبل المفتاح المفتاح مصابي فما قبل الألف هنا هي أصلا مصباح ما قبلها كسرة فقلبت الألف ياء مفتاح مفتاح لدينا الألف هذه لدينا الان في الجمع قلنا مفاتيح الألف هذه مفاتئة لا يجتمع يعني الألف مع الكسرة فقلبت الألف ياء كنا مفاتيح وكذلك في التصغير مسيبيح ومفيتيح وهذا واضح تماما الحاله الثانية أن تأتي هذه الالف بعد ياء التصغير بعد ياء التصغير فايضا تقلب ياء كقولك في غلام في الاصل غلي, غلي, غلي ام ألف لكن الآن سبقت بياء التصغير فقلبت الألف ياء وأضغمت في الياء غليم ها. الآن الواو تقلب ياء يعني هو الألف تقلب ياء تهينا منها وواضحة الآن الواو تقلب ياء لكن في عشرة مواضع تفضل قال وتقلب الواو ياء في عشرة مواضع أحدها أن تقع بعد كسرة في الطرف كراضي وقوي وعفي مبنيا للمجهول والغازي والداعي أو قبلة التأني كشجية وأكسية وغازية وعريقية تصغير عرقوه وشذ سوا جمع سواء أو قبل الألف والنون الزائدتين كقولك في في, في مثال قطيران بفتح تكسر من الغزو غزيان نعم اذا الان تقلب الواو ياء في عشرة مواضع لدينا عدينا عشرة مواضع تقلب فيها الواو ياء الموضع الأول أن تقع بعد كسرة في الطرف وليس في الطرف في الطرف يعني تكون الواو في طرف الكلمه في نهاية الكلمه الحرف الاخير في الكلمه وما قبلها مكسور وما قبلها كسره كرضي لان هي من من رضوان رضوان فالاصل رضي وا الاصل راضي الواو اتت في الحرف الأخير على طرف الكلمه وسبقت بكسر فقلبت الواو ياء راضيه وكذلك قوية قويه من القوة فالاصل هي فالأصل قوي قوي و قوي و فالواو اتت اذا طرفا في الكلمه وما قبلها مكسور فقلبت ياء قويه وكذلك عوفي من العفو عفا يعفو من العفو فالاصل عوفي و الواو أتت طرفا وما قبلها مكسور فقلبت يا أن عفيا طبعا في البناء المجهول عفية والغازي والداعي الغازي من غزا يغزو من غزا يغزو والأصل هو الغازي و يعني من غزا يغزو فاليا أصلها الواو الغازي و فالواو طرف طرف في الكلمة, آخر في الكلمة وما قبلها يا كسرة قلبت يا أن وكذلك الداع دعى الداعي دعا يدعو فالاصل في الياء هنا الواو يعني الياء هنا منقلب عن واو لأنه الأصل هي الداعوا الداعوا فقلبت الواو ياء لانها طرف في الكلمه وما قبلها مكسور أو قبل تاء التانيث يعني اولا ان تقع بعد بعد كسر هذا الشرط ثم فصل تكون الطرف أو تكون قبل تاء التانيث لكن يجب أن يكون قبلها كسرة. طيب؟ يعني أن تقع بعد كسرة. واحد أن تكون الواو في الطرف. اثنين أن تكون الواو قبل تاء التانيث ثلاثة أن تكون الواو قبل الألف والنون الزائدة. طيب؟ إذا أو قبل تاء التأنيث كشجية شجية من الشجو، فالياء هنا أصلها الواو. ما قبلها كسرة وما بعدها تاء التأنيث وما بعدها تاء التأنيث فقلبت ياء أصل أصلها شجي و فقلبت هنا الواو ياء ومثلها أكسية كسيكسو يكسو فالأصل في الياء أيضا الواو أتت الواو قبلها كسرة وسبقت تاء أتت بعدها تاء فقلبت يعني. وكذلك غازية من الغزو غازيه فزا يغزو فالاصل بالياء هنا الواو فهي منقلبه عن واو لانها مسبوقه بكسره واتت قبل تاء التانيث اوريقيه هي تصغير عرقوه تصغير عرق والعرقوه الخشب كانوا يضعونها على الدلو ل يعني صحب الماء ثم قال وشذ سواسوا سوا يعني المفروض اقول سواسية ونحن نستخدم سواسيه نستخدم سواسيه يعني هي المستخدمه لقياس سواسيه لان الواو اتت بعد كسرة وبعدها ايضا تاء التانيث فالاصل ان تقلب الواو هنا والقاعده تقول أن تقلب, أن تقلب الواو هنا يا ان تقول سواسيه ونحن نستخدم سواسيه يعني موجوده في اللغة لكن وردت أيضا سوا سوا جمع سوا على الأصل دون دون قل أيضا إذا وقعت الواو بعد كسرة وبعدها ألف ونون زائدتان كقولك على في مثال قطيران تعطيني أنت كلمة على من الغزو على مثال قطيران قطيران يعني بفتح فكسر ق والطاء كسره قطيران فاعلان قطيران يعني فعل كلمه مفتوحه وعين الكلمه مكسوره قطيران فماذا تقول من الغزو تقول غزيان والاسفل تقول غزيوان غزيوان لكن الواو هنا اتى ما قبلها كسره وما بعدها ألف و, و, و ن فقلبت ياء هذه الحاله الأولى وفصل فيها الحاله الثانيه ايضا التي تقلب الواو ياء فيها تفضل. قال ثانيها أن تقع عينا لمصدر فعل أعلت فيه، وقبلها كسره، وبعدها ألف كصيام وقيام وانقياد واعتياد، فخرج نحو سوار وسواك بكسر بكسر أولهما لانتفاء المصدرية، ولواذ وجوار لعدم إعلال عين الفعل. في لا وذا وجاور وحال ح وحال حولا وعاد المريض عودا لعدم الالف فيهما وراح رواحا لعدم الكسر نعم و... الثانية الثانيه عفوا الحاله ان تقع عينا يعني الواو تقع عين في مصدر فعل علة فيه تكون حرف عله لكن وقبلها كسرة لاحظوا يجب أن يكون قبلها كسرة أن الياء دائما تناسب الكسرة وقبلها كسرة وبعدها ألف إذا لدينا هنا ثلاثه شروط لدينا 3 شروط أن تكون الكلمة مصدر أو اربعه شروط أستطيع ان اقول أن تكون الكلمة مصدرا أن تكون الواو عين هذا المصدر أن يكون قبل الواو كسرة أن يكون بعدها ألف هذه الشروط يجب أن تتوافر حتى تقلب الواو الواوياء نحو صيام الآن هو الأصل صام يصوم فالأصل سوام للأصل صوام هذا مصدر مصدر والواو هذا عين الكلمة صوام فعال عين الكلمة والأمر الثاني أنها حرف علة الأمر الثالث أو الرابع أتى بعدها ألف فاصلها سوام قلبت الواو ياااا وقيام قيام قوام من قام يقوم اصلها قوام انقياد قاد يقود اصلها انقواد فقلبت الواو ياااا اعتياد اعتاد عاد يعود الرسل اعتواد اعتواد فقلبت الواو ياااا فقلنا اعتياد لذلك على هذه الشروط على هذه الشروط الخرج نحو سوار وسوار بكسر أولهما لاندفاع المصدرية يعني سوار وسوار هذه الواو وقبلها كسر وبعدها ألف لكن ليست مصدرا إذا اختل شرط من الشروط فلم تقلب لم يحدث فيها الإعلان ولواذ وجوار لعدم إعلال عين الفعل في لا وذف الفعل لا لاوذ فاعل وجاور هذا ليس معلن وخال حولا وعاد المريض عوضا لماذا عوضا لأنه بعد الواو ما في ألف لا يوجد ألف فاختلى شرط من الشروط وكذلك حول أيضا لم يأتي ألف بعد الواو فاختلى شرط من الشروط. وراح رواحا رواه رواه الواوية لم, لم يأتي قبلها التسرف فقل شرط من الشروط لذلك لم تعل لم تقلب الواوياء طيب. طيب ثم قال وقل الإعلال في عدم الألف أو وقل الاعلال فيما نعيد القراءة أستاذ محمد أضعنا أنا تسرعت أعيد القراءة وقل الإعلال أعد أن تتفضل القراءة وقل في فيما عدم الألفة نعم قال وقل الاعلال فيما عدم الألف كقراءة بعضهم جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس وشد التصحيح مع استيفاء الشروط في قولهم نارة الضبيه تنور نوارا بكسر النون أي نفرت وشار الدابه شوارا بالكسر راضها ولا ثالث لهما نعم إذن الآن وقل الإعلال فيما عدم الألف يعني هو شرط من الشروط أن يأتي بعد الواو ألف كما ذكر الشيخ حتى تعلى الواو يعني أي أن تقلب يعني لكن قال في قراءة ابن عامر في قوله تعالى جعل الله الكعبة الحرامة قيما للناس في قراءة الجماعة وفي قراءة حفظ قياما قياما فهي على القاعدة لأنه بعد قيام، كما ذكرت قبل قليل، بعدها ألف وهي مصدر، وقبلها كسره فتوافرت الشروط على قياما فقلبت الوويع. لكن في قراءة ابن عامر قرأ ابن عامر والجحذر قيام قيم على وزن عينب، قيم على وزن عينب، وهو يعني مصدر على فعل قيم على مصدر مثل لكن هو مصدر على وزن فعل مثل شبع مثلا شبق نعم آآ آآ قل الاعلان هنا يعني هذا قليل لذلك هنا قيما يعني قوم قيومن لكن هو لم يذكر الالف فالالف غير موجودة مع ذلك عله الواو يا وقال هذا قليل قل الاعلان ثم قال بعد هذا وشدت التصحيح يعني لدينا بعض الكلمات توافرت فيها الشروط ولم ولم تعل الواو ياء لم تقلب ياء وهذا من الشاذ مع استفاء الشروط في قولهم نارت الظبيه تنور نوارا لان نوارا متوافره في الشروط كلها هي مصدر الواو المعلوله مسبوقه بكسره بعدها ألف مع ذلك قال نوارا فبقيت دون اعلال. طبعا هناك لغه أيضا نيارا هناك لغة على القاعدة نيارا يعني الواو آه قلبت آه فقال هنا نارت الضبية تنور نوارا بكسر النون ونعم معنى يعني نارت نوارا نفرت وشارت دابة شوارا أيضا بالكسر بمعنى راضها ولا ثالث لما يعني فقط هاتان الكلمتان شذت تصحيح في كل منهما لا. الثالث ثالثها الموقع الثالث الذي تقلب فيه الواو يا تفضل ثالثها أن تكون عينا لجمع صحيح اللام وقبلها كسرة وهي مفردة إما معلة كدار وديار وحيلة وحيل وديمة وديمن وقيمة وقيم وشذ حوج بالواو في حاجة وإما شبيهة بالمعله وهي الساكنة بشرط أن يليها في الجمع ألف كصوت وسياط وحوض وحياض وروض ورياض فإن عدمت الألف فإن صحة الواو نحو كوز وكوازة وكواز وكوازة وشذ ثياره جمع ثور نقف قليلا نقف قليلا لان في تفصيل هنا إذا الان ان تكون الواو عينا لجمع صحيح اللام يعني كلمة صيغه الجمع الحرف الاخير لام الكلمه حرف صحيح ليس حرف عله والواو اتت مقابل العين في الميزان ان تكون الواو هذا المقصود عينا لجمع صحيح اللام لكن بشرط قبلها كسرة لاحظوا دائما الكسرة دائما في الحالات الثلاث ان قبلها كسرة قبلها كسرة يعني الكسرة مع الواو في صعوبة في النطق لذلك يرجحون قلبها إلى الياء قلبها ياء طيب أن تكون عين لجمع صحيح الام وقبلها كسرة وهي في مفرده يعني هو الجمع لكن الواو موجوده في المفرد فإما أن تكون معلّة كدار وديار دار مفرد وديار جمع وديار جمع والأصل ودار يدور دار يدور فالأصل هو دوار فقلبت الألف يا أن قلنا ديار فهي موجودة في المفرد وهي عين في الجمع ديار في عال وخيل وخيل خال يحول خال يحول فالأصل هو خيال خيال خلبت الواو ياء وديما وديم دام يدوم دام يدوم مفروض يقول ديم ديوم فقالت إذن هنا أيضا قلب الواو ياء وقيم وقيم قام يقوم فالأصل قيوام فاتت قيام نعم وشذ حوج بالواو في حاجة خياجة خيواج فهذا مشوز الشيء المفروض يقول خيج على القاعدة العملت هذا من الشيء وإما شبيهة بالمعلّة وهي الساكنة الواو الساكنة بشرط أن يليها في الجمع شرط, شرط ثاني أن يليها في الجمع ألف كصوت وصيات صوت تأخذ صوت صيات المفروض يقول صوات، صوت يصوت صوات. لكن هنا اتى بعدها الف شرط ان يكون بعدها الف فقلبت الواو يا ان كنا صياد و حوض خاض يحوض حوض حاض يخوض حياد والاصل حواض حواض فقلبت الواو يا ان ايضا رود رياد والأصل يكون يروض روض رياد والاصل رواد رواد رواد رواد رواد قلبت الواو يا ان ايضا فإن عدمت الألف صحت الواو اذا ما في بعد ألف بهذه الحاله فتاتي الواو صحيح لا تعل نحو كوز وكوزة لكن قال بعد ذلك وشذ ظفيره جمع ثور هذا من ال الشاذ وشذ ظفيره جمع ثور نه. ثم وكذا ان تحركت في مفرده تفضل قال وكذا ان تحركت في مفرده كطويل وطوال وشد الإعلال في قولي أنيف بن, أني أنيف بن زبان النبهاني الطائي تبين لي أن القماءة ذلة وأن أعزاء الرجال طيالها وتسلم الواو أيضا إن أعلت لام المفرد كجمع ريان وجوي فيقال فيهما روا وجواء بكسر الفاء وتصحيح العين لئلا يتوالى في لئلا في الجمع إعلان قلب العين ياء وقلب اللام همزة نعم إذا وكذا يعني وتصخ الواو لنعود بعد ذلك يقول فإن عدمة الألف صحة الواو نحو كوز وكوز ما في ألف بعدها فصحة الواو لم تقلقل ومن الشاذ قال وشذ سيرة جمع ثور يعني قلبت الواو ياء على غير هذه القاعدة مع عدم وجود الألف يقول وكذا يعني وتصح الواو لا تقلب ياء وتصح الواو ان تحركت في مفرده يعني هنا كان بيقول الواو ساكنة هنا يقول إن كانت متحركة إن تحركت في مفرده فلا تقلب ياء مثل لاحظوا طويل في الجمع نقول طوال لا نقول طيال طوال طويل لحظ الظلواء متحركة وليست ساكنة في الجمع نقول طوال فتبقى الواو ولا تعلو يعني لا تقلب ياء وشد الإعلال في قول أنيف بن زبان النبهاني الطائي تبين لي القماء القماءة ذلة وأن أعزاء الرجال طيالها فالشاذ هنا طيالها يعني طوالها مفروض قول طوال لانه طويل طوال مثل ما ذكر المثال طويل وطوال فالواه متحركه ومن ثم يجب أن تبقى صحيحة لا تعل ولا تقلب ياء لكن هتا طيالها فهذا من الشاذ ثم قال وتسلم الواو أيضا، يعني تصح الواو أيضا، يعني لا تقلب ياء أن أيضا إن علة لام المفرد، يعني لام في ال المفرد المفرد الكلمة الأخيرة لام الكلمة المفرد كانت حرف علة، فتبقى الواو حتى يعني لا يجتمع على حتى لا على كجمع ريان وجو، الريان وجو فيقال فيهما الرواء مقرية الرواء وجواء بكسر الفاء يعني كسر الحرف الأول وتصحيح العين اللي هو واو الكلمة يعني عين الكلمة الواو رواء روا وجواء الفاء الكلمة الجيم وعين الكلمة الواو فاء الكلمة مكسور وعين الكلمة أتت بالواو يعني لم تعل لم تقلب يا لماذا قال لأن لا يتوالى في الجميع إعلالان إذا قلبنا الواو اللي هو عين الكلمة قلبنا يا واللام أصلا هذه الهنزة هذه منقلبة أصلا فأصبح لدينا إعلالان فحتى لا يجتمع إعلالان قالوا أن الواو هنا لا تقلب ياء ولا تعل رابعها رابعها أن تقع طرفا رابعة فصاعدا بعد فتح النحو أعطيت وزكيت ومعطياني ومزكياني بصيغة اسم المفعول حمل الماضي المزيد على مضارعه واسم المفعول على اسم الفاعل إذا انتقع الواو طرفا يعني في نهاية الكلمة لا من الكلمة تكون الواو هي في طرف الكلمة في آخر حرف الكلمة لكن مشارك تكون رابعة الخرف الرابع أو الخامس يعني رابعة فصاعد وقبلها فتح لا لاحظوا ما كل ما مر سابقا قبلها كسر قبلها فتح لكنه الان رابع تصاعدا نحو اعطيت وزكيت الان الآن هو اعطى افعل اذا فيه هذا فعل مزيد ما هو المجرد المجرد عطى يعطو المجرد عطى يعطو فاذا هو لاحظوا يعطو عطا يعطو أتت الواو رابعة وهي في طرف الكلمة ومن عطا يعطو وفي الأصل هي ما قبل عطا لان عندما نقلناها لاعطيت الفعل الماضي أعطيت هي رابعة وقبلها فتح والاصل ان تقول اعطوت أعطوت فقلبت الواو ياء فقلبت الواو وكذا زكيت ومعطيان ومزكيان بصيغه اسم المفعول ايضا معطوان ومزكوان بصيغه اسم المفعول حملوا الماضي يعني اعطيته اصل اعطوت وزكيت وأصوات زكوت زك يجك حمل الماضي المزيد على مضارعه يعني المزيد اعطيت هذا مزيد على مضارعه من أعطى يعطي وزك يزكي حمل اسم المفعول أيضا على اسم الفاعل معطيان ومعطيان مزكيان ومزكيان نعم المهم هنا إذن الواو هنا وقعت في طرف الكلمة وهي رابعة فصاعدا وبعد وقبلها فتح فتقلب ياء خامسها قال خامسها أن تقع متوسطة إثر كسرة وهي ساكنة مفردة كميزان وميقات فخرج نحو صوان وهو وعاء الشيء وسوار لتحرك الواو فيهما ونحو اجلواض وهو اسراع الإبل في السير وعلواط وهو التعلق بعنق البعير بقصد الركوب لأن الواو فيهما مكررة لا مفرد لا نعم اذا الموقع الخامس التي تقلب فيه الواو ان تقع الواو متوسطه يعني في وسط الكلمه اثره كسره يعني قبلها كسره هذا الى كسره قبلها كسره لكن بشرط ان تكون الواو ساكنه وهي ساكنه مفرده هي ساكنه كميزان اصل ميزان موزان اصل كلمه ميزان ميوزان لانها من وزنه فميزان ميوزان مفعال أصل وزنها ميزان مف ميوزان لاحظوا الواو ساكنة ميو الواو ساكنة واتت في وسط الكلمة وقبلها كسرة فقلبت الواو يا قن ميزان كذلك ميقات اصلها ميوقات ميوقات الواو ساكنة وهي في وسط الكلمة وقبلها كسرة فقلبت يا قن ميقات على هذه القاعدة خرج نحو صوان <تصفيق> لأن الواو متحركة والصوان هو وعاء الشيء وسوار أيضا الواو متحركة لتحرك الواو فيهما لم تتم القاعدة ونحو إجلواذ إجلواذ هو الإسراع الإسراع الإبن في السير وعلوات وهو التعلق بعنق البعير بقصدر الكب لماذا هنا؟ قال أن الواو فيهما مكررة مشددة إجلواذ مكرر الواو مشددة وعلوات أيضا الواو مكررة هو اشترط أن تكون الواو ساكنة مفردة غير مكررة غير مدغمة غير مكررة سادسها سادسها أن تكون الواو لاما لفعل بضم فسكون وصفا نحو الدنيا والعليا وقول الحجازيين القصوى شاذ قياسا فصيح استعمالا نبه, نبه به على أن الأصل الواو كما في استحواذه والقوادى إذ القياس الإعلال ولكنه نبها به على الأصل وبنو تميم يقولون القصية على القياس فإن كانت فعلة اسم لم تغير كحزة لموضع نعم إذا الموقع السادس الذي تقلب فيه الواو ياء. أن تكون الواو لاما لفعل كلمة على وزن فعل وتكون الواو هي لام الكلمة فعل بضم فسكون لكن بشرط أن تكون الكلمة وصفا وليس اسما فإذا كانت اسم مثل حزوة اسم موضع فلا تقلب إذا الأصل أن تكون الكلمة صفة والواو على طرف الكلمة هي لام الكلمة مثل الدنيا أصلا دنا يدنو أصلها و مفروض واو لكن قلبت الواو ياء لأنها على الزم فعلا والواو هنا آلام الكلمة وكذلك العليا من على يعلو وقال قول الحجازيين القصوى لأن القصوى حسب القاعدة المفروض يقول القصية لكن قال الحجازيون يقولون القصوى قال هذا شاذ قياسا يعني إذا أخذنا القياس وأخذنا القاعدة فهذا يشذ عن القياس لكنه فصيح في الاستعمال لأن الحجازيين استعملوا ونطق به العرب فهو فصيح في الاستعمال ولو خالف القياس نبه به على أن الأصل الواو يعني وعندما شفنا هذه الكلمة ولحظنا هذه الكلمة كانهم نبهون بأن الأصل هنا الواو وليست الياء، وفي الدنيا مثلا والعليا أن الياء منقربة عن الواو، كما في استحوذة أيضا الواو القواد إذا القياس والإعلال قياس والإعلال لأنه تنطبق عليها القاعدة أن تكون الواو لام لفعل القود لكن إذا القياس الاعلال يعود على القصوى يعود على القصوى، لكن هذا ذاك تمثيل ولكنه نبه به على الأصل. بل تميم ماذا يقولون يقولون القصي على القياس يقولون القصي على القياس أما إذا فعل كانت الواو موجودة وهي طرف لام الكلمة لكن في اسم ليس وصفا ليس وصفا تثبت عفوا تصح الواو ولا تقلب ياء سابعها قال سابعها أن تجتمع هي والياء في كلمة والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا نحو سيد وميت وطي ولي مصدري طويت ولويت فخرج نحو يدعو ياسر ويرمي واقد لكون كل منهما في كلمة نحو ونحو طويل وغيور لتحرك السابق ونحو ديوان إذ أصله دو دوان بشد الواو وبويع إذ أصل الواو ألف فاعلا ونحو قوية بفتح فسكون مخفف قوية بالكسر للتخفيف وشذ التصحيح مع استفاء الشروط كضيوان للسنور الذكر ويوم اي وما حصلت فيه شده وعوى الكلب عويه ورجاء ورجاء ابني حي حيوه رجاء طيب الان الموقع السابع التي تقلب فيه الواو ياء ان تجتمع هي والياء في كلمة يعني الواو والياء تجتمعان في كلمه واحدة والسابق منهما متصل يعني سواء سبقت الواو أو اليا أي السابقين يجب أن يكون غير منقلب وساكن ذاتا يعني غير منقلب إذن قال والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا يعني غير منقلب وساكن نحو سيد أصلها سيود أصلها سيود اجتمعت في اليا و الواو في كلمه واحده وسيود و قال والسابق منها والياء هنا غير منقلبه سيود الياء غير منقلبة فلذلك هنا قلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء ميت نفسي مات يموت ميوت اصبح ميوت ميوت اجتمعت الياء والواو في كلمه واحده ولياء هي السابقة وهي اصلا غير منقلبه غير منقلبه عن أصل فالواو قلبت ياء وادغمت الياء في الياء ميت وكذا طي ولي مصدر مصدر طويت ولويت اصل طي طي ولي يعني الواو فقبلها ياء ايضا اجتمعت الواو مع, الواو مع الياء وفادغمت قلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء فعلى هذه القاعده خرج نحو يدعو ياسر ويرمي واقد لأن يدعو ياسر عن واو وعن ياء ويرمي عن ياء عن واو لكن كل منهما في كلمة يعني اجتمع في كلمتين فلا تنطبق عليهما القاعدة الأصل أن القاعدة تقول انهما في كلمة واحدة ونحو طويل وغيور طويل وغيور هو اشترط أن تكون ساكنة فهمت؟ والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا يجب أن تكون ساكنة فنحو طويل وغيور فالوا هنا متخركة وغيور الياء متخركة فلا تنطبق عليه القاعدة لتحرك السابق الوا هنا السابق في طويل والياء سابق في غيور وكل منهما متحرك ونحو ديوان ديوان إذ أصله ديوان أصله ديوان بشد الواو بشد الواو وديوا يعني و... لدينا ووان وبويع اذ أصل الواوي ألف فاعل بايع فاعل بايع أصدتم؟ نعم ونحو قويا بفتح فسكون يعني القاف مفتوحة والواو ساكنة مخفف قويا بالكسر للتخفي فهذا كله خرج من القاعده وشد التصحيح مع استيفاء الشروط يعني اتتنا كلمات تنطبق عليها الشروط والقياس ان تقلب الواو ياء لكنها لم تقلب كضيون للسنور الذكر السنور يعني القط الهر حتى يقولون يعني يطلق على غيره من الحيوانات اللاحمه نعم ذلك وعوى الكلم عوية ايضا الواو لم تقلب ياء مع أنه هي وفي واو في ياء وهي ساكنة ورجائب حيوة في ياء وفي واو والياء الساكنة ايضا ولم تقلب الواو وهذا من الشاذ ثامنها قال ثامنها أن تكون الواو لام مفعول الذي ماضيه على فعل بكسر العين نحو مرضي ومقوي ومقوي عليه فإن كانت عين الفعل مفتوحة صحة الواو كمدعو ومغزو وشد الإعلال في قول عبد يغوث الحارثي من الجاهليين وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معديا علي وعاديا إذن الموقع الثامن الذي تقلب فيه الواو يعني أن تكون الواو لا مفعول. الواو لا مفعول يعني كلمه على وزن مفعول ولام الكلمه واو الذي ماضيه على فاعل ماضيه على فاعل بكسر العين نحو مرضي راضية الماضي راضيه فاعلة اذا دخلت من اسم المفعول ماذا تقول مرضوي مرضوي فقلبت الواو ياء وادغمت الياء بالياء فقلت مرضي وكذا مقوي اسم مقوي طلبت الواو ياء وأدغمت الياء بالياء الياء فاصبحت مقوي مثل مرمى ايضا مرمي رمى يرمي نعم فان كانت عين الفعل مفتوحه صحت الواو عين الفعل مفتوحة لا لونك على فعل عين الفعل مكسورة لكن اذا كان على فعل صحت الواو كمدعو ومغزو دعا فعل غزا فعل فهذه الواو تكون صحيحه وشذ الإعلال في قول عبد يهوث الحارثي من الجاهليين ولقد علمت عرسي مليكه أنني أنا ليث معديا علي معديا هذا اسم مفعول لذلك يجب أن تكون بفتح الميم معديا علي من عدا يعدو من عدا فلذلك قال هنا شذ الاعلال فقلبت الواو يا أد. تاسعها <تصفيق> <تصفيق> نعم تاسعها ان تكون لام فروع بضم الفاء جمعا كعصي ودلي وقفي ويقل فيه التصحيح نحو ابو واخو, وأخو جمعي اب واخ ونجو جمع, جمع نجو وهو السحاب الذي هراق ماءه واما المفرد فالاكثر فيه التصحيح كعلو وعتو ويقل فيه الإعلال نحو عتى الشيخ عتيا اذا كبر وقسى قلبه قسيا اذا الموقع التاسع الذي التي تقلب فيه الواو ياهر ان تكون الواو ان تكون الواو لا مفعول بضم الفاء جمعا تعصي يعني بصيغه الجمع بصيرة الجمع تعصي ودلي وقفي تعصي أصلها وصو يعني لدينا ووان لدينا ووا فعول فالواو فال التي هي لام الكلمة تعصي ود د, د, د لي اصلها لوو يعني لدينا واو ايضا الأخير الاخير وقفي اصلها قفو لدينا أيضا واو فقلبت الواو الواو ياء الواو فاجتمعت لدينا واو ياء اجتمعت لدينا واو وياء فاعلت الواو ايضا ياء وادغمت الياء في الياء يعني أكثر من اعلال لدينا اكثر من الاهات في الكلمات الثلاث ويقل فيه التصحيح يعني قليل أن يأتي غير معال غير لم تقل بالواو جاء نخوة أبوين واخو جمع أبن واخو هنا لم يقل بالواو جاء ونجو جمع نجوين وهو السخاب الذي هرقبه يعني الذي أنزل ماءه وأما المفرد فالأكثر فيه التصحيح كعلو وعتوى هذا مفرد وليس جمع الحديث كان عن جمع كعلو وعتو فالواو لم تقلب هنا ويقل فيه الاعلال نحو عتى الشيخ عتيا يعني لا يقول عتو حط فقال عتى يعتل فقال قل فيه يقل فيه الاعلال لكن اعله فقال عتى الشيخ عتيا قلبت الواو ياءا هذا اذا وقسى قلبه قسي قسيا قسيا يقسو اصقسو فقلبت الوو يا عاشرها عشرها أن تكون عينا ل لفعل بضم الفاء وتشديد العين جمعا صحيحا اللام غير مفصولة منها كصيّم ونّيّم والأكثر تصحيحه تصحيحه كصوّم ونّوّم ويجب تصحيحه تصحيحه ان اعله اللام لالا يتوالى اعلالان تشوا وغوا جمعي شاو وغاول او فصلت من العين نحو صوام ونوام وشد قول ذرمه الا طرقتنا منيه ابن ابنه منذر فما ارق النيام الا سلامها نعم اذا الموقف العاشر هو الاخير في قلب الواو ياء أن, ان تكون الواو عينا يعني عين الكلمة في في كلمه وزنها فع غل بضم الفاء وتجديدها فع غل جمعا صحيحا لا يعني تكون كلمه جمع وال لام الكلمه ان يكون حرفا صحيحا غير مفصولة منها يعني لا تكون مفصولة منها جمعا صحيحا لا تكون مصوله عن هذه اللام يعني الكلم عن الحرف الاخير كصيم ونيم كصيم ونيم يا اصلا صوم يعني اصلا صوم يعني واوين لدينا واوان صوم فالقلبت الواو ياء واجتمعت الواو الياء فقلبت الياء الثانيه الواو ياء الياء وابهمت الياء في الياء فاصبحت صويا ومثلها نيم <تصفيق> يعني أصل كلمة أصل صوم صوم يعني الصاد مضمومة الواو الأولى ساكنه والواو الثاني ثم الميم ثم صو أصبحت صويم قلبت الواو الثاني ياء صويم ثم قلبت الواو هذه الساكنة ياء وادغمت الياء في الياء فأصبحت صويم فأصبحت صويم ومثلها نويم ولا تصحيحه يقولون صيا ويقولون صوا فيقول نيا ونوم ويجب تصحيحه إن ان الله أما اذا كان لام الكلمه لام الجمع هذه لام الكلمه حرف عله فيجب ان تبقى الواو ولا تقلب ياء حتى لا يستمع اعلالان حتى لا يتوالى اعلالان تشوا وغوا جمع شاو واغاو او فصلت من العين يعني فصلت الواو من لام الكلمه صوام نوام فصلت الواو عن الميم في الالف هنا فهنا يجب التصحيح يجب عدم قلب الواو ياااااا وشذا قول ذرنا هو قال فما ارقى النيام والاصل يعني يقول النوام نوام تعطوا <تصفيق> لكن هو قال بعد ذلك النوام غير النوام يعني نوام ونيام كلاهما صحيح لكن الأصل أن يقول النوام لأنه مفصول الواو عن الام الكلمة لكن هنا ذلك عندما قلب الواو ياء كان من الشاذ قال النيام بذلك يكون قد انتهينا من المواضع العشرة التي ترد فيها الواو منقلبة عن ياء وناقشها الشيخ مع الأمثلة سننتقل بعد ذلك إلى قلب الألف والياء واو وهذا في المجلس المقبل بإذن الله تعالى هذا والله أعلى وأعلم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته